غبت صح ولكن فراق مثلك لي خطى اترك الفرقة يا روحي تعال وضمني العطى يا مية القلب محتاج العطى بات بأثر قدم عينك وبيك تلمني قال ولي راح عله المرواح القطى راحتك تهدم طموحات كانت تنبني كافي من الوقت رمح على قلبي صطى علني فضيك وانا اصوت علني علني بشوف زولك بعد ذاك البطء ما دريت انك دقايق وصل وتملل ما دريت وصل